ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وان اعذت بربي وربكم ان ترجمون وان لم فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جواند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد افترناهم على علم على العالمين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 أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَاعُو وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبْدٌ مَا خَلَقْنَا هُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ثق انك انت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 فارتقب إِنَّهُمْ مرتقبون